قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فالغب أنت وربك فقاتلا فَذْهَبَ أَنْ تَوََربُّ كَ فَقاتِلَائِدٍ نَا غَهُ نَا قائِِدُ قَالَ رَِّئِدٍّلَ أَملِكُ إَِّ نَفْسِي وَأَسِْي فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالُوا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَبَعِينَ سَنَةً يَكِفّون فِي الْأَرْضِ فَلَن تَسعَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ ب مِنْ أَحَدِجِ مَا وَلَم يتَقََّ مِنَآخَرِ قَا لَ أَقُتُلََّك قَالَ إَِّ مَا يَتَقََّلُ اللَّ مِنْ المتقين لئن بسرت إلي يَدَكَ لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَافٍ يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا ان اكون مثل هذا الغراب فوار يسوء ات اخي فاصبح امينا